ما لم يعلم كلا ان الانسان لا يطغى استغنى ان الى ربك مرجع ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى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 فعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب